بسقي ثمرات زيد وعمر لا نقول يلزمه ان يسقي نخله لان الثمر يستفيد من هذا السقي قد يقول مثلا انتم قلتم في الثمر الذي بيع بعد التعبير لا يلزم المشتري ان يسقيه وانما سقيه على البائع لانه ثمرته نقول نعم يختلف هذا عن هذا لان سقي الثمار التي باعها المالك على المشتري معروف انه على البائع فهو يسقي الثمار ليستلمها المشتري كاملة غير منقوصة يقول الثمر المؤبر على من سقيه نقول سقيه على البايع سقيه على لصاحبه سقيه على من هو له الذي هو بقي عليه ولا يلزم المشتري بسقيه وان كانت النخيل له لانه ما آل اليه من طريقه الثمره تسقى لانها آلت الى المشتري من طريق البائع فيلزم البائع بالسقي اما الثمره التي للبائع فلا يلزم المشتري بسقيها لأنها لم تأل إلى البائع من طريقه وإنما هي للبائع باعتبار السابق وإن تالفت بجائحة فهي من ضمان البائع لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وفي لفظ قال اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما بما تاخذ مال اخيك بغير حق رواهما مسلم وان تلفت بجائحه فهي من ضمان البائع بدع الصلاح في النخيل فباعها المالك على مشتري فاشترعها ودفع قيمتها وقد بدأ الصلاح بعد خمسة ايام او عشرة ايام نزل مطر فاتلف الثمرة او جاءت رياح شديدة فضرت على الثمر اي بستها او جاء برد شديد فجمد الثمر في مكانه وتأثر ولم ينمو فهذه الجائحة التي اصابت النخيل من هي عليه المشتري شرى ودفع الدراهم لكن اصيب بجائحة قبل تمامه فتكون على البايع لانها لا تزال من ضمان البائع وفي عهدة البائع هي على النخيل والنخيل بيد البائع بخلاف ما اذا اخر المرء قطعها عن وقته المزارعون مثلا حصدوا المزارعون جذوا الثمار هذا المشتري ترك ثمرته باقيه على النخل فأتاها مطر أتاها ريح فأتلفتها فتكون من ضمان من؟ من ضمانه هو لأنه هو الذي تأخر في أخذها أما ما دام لم يتأخر في أخذها فإنها تكون من ضمان البائع، لقوله صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك بغير حق لأنك بعت عليه ثمرة ما سلمت والثمره لا تزال في نخلك وفي عهدتك وولايتك فحينئذ توضع الجوايح وتكون على البايع نعم ولأنها تأخذ حالا فحالا فحالا فحالا يعني ما تأخذ دفعة واحدة يقال انه اشترى وتأخر وتركها تأخذ تخرف تجنى شيئا فشيئا فهي في استلام البائع لا تزال نعم ولأنها تأخذ حالا فحالا فكانت من ضمان البائع كالمنافع في الإجارة, في الإجارة كالمنافع في الإجارة المنافع تؤخذ شيئا فشيئا مثلا واحد باع على آخر بيته باعه والسلمة وسكن فيه شهر أو عشرين يوم ثم أصيب بكارثة هدم فهل يرجع على البائع الأول بشيء لا لأنه استلم البيت وفي عهدته شخص استاجر البيت سنة وسكن فيه في شهر محرم صفر ربيع أول ربيع الثاني جاءت أمطار غزيرة فتلف البيت فانهدم ينهدم على من؟ على المالك ولا على المستاجر يكون على المستأجر او لا لا يكون على المالك لان البيت بيته والمستأجر له الثمرة له الانتفاع له السكن الان اصبح غير صالح للسكن فيخرج ويأخذ اجرته عما بقي من المده هذا مثله من باع ثمرة تؤخذ شيئا فشيئا فرق بين بيع ثمرة حان جذاذها يقول خذ يا اخي هذه الثمرة مستويه الان وانتبه محتمل يأتي امطار فتتلفها الناس جذوا ثمارهم هذا يقول لا خله خله اسبوع عشرة ايام خمسة عشر يوم كأنه اراد ان يضار البائع لانه راى البائع حريص على قطعها فقال لا خل تبقى فبقيت ثم تلفت تتلف على من على المشتري لانه هو اللي فرط وتساهل الناس يخرفون الثمار اصابها جائحه المشتري ما فرط يخرف معهم فاصابها جائحه اتلفت الثمره يرجع على البائع لأن الرجل ما استلم ما, ما اشتراه نعم والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها الجائحة ما هي قال الجائحة ما لا صنع لآدمي فيها الجائحة جاءها مطر جاءها رياح شديدة عواصف جاءها حر شديد التوت جاءها برد شديد لا صنع لآدمي فيها هذه التي تعتبر جائحة فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة من المعلوم أنها إذا أصابها ضرر سواء كان الضرر من آدمي أو كان الضرر من الله جل وعلا بعارض من عوارض الجو فإذا كانت بعارض من عوارض الجو فالبائع يعوض المشتري إذا كانت بتسلط آدمي عليها أتلفها نقول أنت يا المشتري بالخير إن شئت قل أعطوني حقي يا البايع علي أنت راحت الثمرة قبل أن أستلمها أعطني حقي وأنت تول المطالبة لمن أتلفها وإن شاء المشتري قال لا هذه ثمرتي ولي وانا اطالب زيد وعمر الذين تعدوا على ثمرتي فأتلفوها فالخيار خيار من؟ المشتري إن شاء فسخ العقد وأخذ دراهمه وإن شاء طالب المتلف وأخذ حقه منه على أنه في هذه الحال يكون البيع نافذ وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير إلا أن يكون التالف يسيرا جرت العادة بتلف مثله قال أحمد لا أقول في عشر تمرات ولا عشرين تمره ولا أدري ما الثلث وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير في الجوايح ما تقدر يقال مثلا اذا كان الضرر النصف او الضرر الثلث فيغرمه البائع واذا كان الضرر اقل من هذا ما يغرمه يقال هذا يرجع فيه الى العرف يقول التمره والعشر والعشرين هذه عاده يحصل فيها الفساد فلا يرجع فيها المشتري على البائع يقول الامام احمد لا أقول بالثلث لأنه قد يكون فيه ضرر ويكون أقل من الثلث قد يكون المال كثير مثلا وفيه ضرر وبالنسبة للمال قليل لكنه يؤثر على الرجل يخسر المشتري خسارة كبيرة لأن البستان واسع وكبير فيقال يرجع في مثل هذا الضرر الى العرف ان كان مثل هذا يؤثر بالخساره فيرجع فيه المشتري على البائع وان كان شيء يسير تتحمله البيعه فلا يرجع فيه المشتري على البائع وذلك لأن الشرع, أمر لان الشرع امر بوضع الجوائح ولم يجعل له حد فوجب رده إلى ما يتعارفه الناس جائحة، لأن الشرع أمر بوضع الجوائح والجائحة هي الشيء المهلك، أهلك شيئا من هذا الثمر، قد يكون تكون العشرة بالمئة مثلا مضرة بالمشتري ضرر كبير، لأنه الشرع الثمار مثلا بعشرة ملايين، فكان الضرر عشرة بالمئة يعني عبارة مليون. وما كان يتوقع انه يربح مليون يتوقع انه يربح مئة الف مئتين الف مثلا فعشرة بالمئة ضرت به ضررا عظيما وقد تكون العشرة بالمئة شيء بسيط بالنسبة لبعض الاموال عشرة بالمئة ما هي مؤثرة وجرت العادة على ان العشرة بالمئة تنقص في كثير من الثمار مثلا ويحصل فيها شيء من الضرر فيرجع في مثل هذا إلى العرف وهو الأقرب والله أعلم وعنه وعنه أن ما دون الثلث من ضمان المشتري لأن الثمرة لا بد لابد لا بد من تلافي شيء منها فلا بد من حد فاصل والثلث يصلح ضابطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير وعنه ان ما دون الثلث من ضمان المشتري وعنه روايه عن الامام احمد انه اذا كان الضرر دون الثلث قال هذا يتحمله المشتري ولا يرجع فيه على البائع لان الثمار جرت العاده انه يحصل فيها تلف كما انه يربح فيها المشتري فاذا كان الثلث فاكثر فهو كثير ويضر به ويرجع على البائع، فإذا كان دون الثلث فهو من ضمانه ولا يرجع فيه على البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الثلث الثلث كثير معناه أن ما دون الثلث لا يعتبر كثيرا ولا مضرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل من أقسم على الله ولم يبره فهل عليه كفارة يمين القسم أنواع إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله فعدل عما حلف عليه فتلزمه حينئذ كفاره يمين أما إذا حلف على أمر يعلم أنه كاذب فيه شيء ماضي وحلف عليه وهو يعرف أنه كاذب فهذا ذنبه عظيم اعظم واكبر من ان تدخله الكفاره ما يكفر لان هذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاسم وهذه اشبه ما يكون مثلا بالقتل اذا قتل عمدا عدوانا فلا تدخله الكفاره وإذا قتل خطأا فيكفر إذا حلف أن يفعل امرا من الأمور فلم يفعله نقول كفر عن يمينك وقد يحسن منه الحنث احيانا مع التكفير إذا كان حلف أن لا يفعل خيرا فيحسن ان يفعل الخير وان يكفر عن يمينه حرف مثلا لا يكلم فلانا من الناس نقول لا يا اخي اخوك المسلم كلمه وكفر عن يمينك تقول يميني نقول حنثك في هذه اليمين خير احسن من اللجاج والاستمرار فيه فالكفاره تدخل في الايمان المستقبله التي يحلف عليها المرء ان يفعلها ثم يعدل او يحلف الا يفعلها ثم يفعلها ففيها الكفاره وما عداها فلا يقول السائل رجل يريد أداء العمرة عن والده التي بلغت من العمر 74 عام ولا تستطيع الذهاب من دولتها إلى مكة المكرمة فهل يقوم بالعمرة عنها نعم إذا كانت لا تستطيع الوصول إلى مكة فتعتمر عنها بعد علمها الميت تعتمر عنه متى شئت والحي لا تعتمر عنه الا بشرطين الاول الا يستطيع الوصول بنفسه الثاني ان يعلم عن هذا قبل ان تحرم به يقول السائل ما الحكم في شجره التين مع العلم بان نضجه متفاوت اذا اشترى ثمره هذه الشجره وقد بدا فيها الصلاح مثلا فيجوز بيع ما بدا صلاحه وما لم يبدو صلاحه ضمنا تبع ثمرة الشجرات التي بدأ صلاحها يقول السائل هل يجوز أن اصلي العشاء خلف إمام يصلي التراويح هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله والصحيح الجواز إن شاء الله لأنك إذا دخلت ووجدت الجماعة صلاة الفريضة قد فاتت وشرع الإمام في صلاة التراويح فصل معه بنية الفريضة أنت فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح بالركعتين قم أنت واتي بالركعتين الباقيتين والصلاة صحيحة إن شاء الله يقول السائل اديت العمرة عن نفسي وأريد أن اؤديها عن والدتي ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى حتى وإن كانت العمرة الأخرى ليست لك فإن سافرت إلى مكان ما للمدينة أو لغيرها ثم رغبت في العودة إلى مكة فعد اليها بعمره عن نفسك او عمن شئت يسأل عمن عم زنى بامراه ثم اراد خطبتها اولا لا يجوز ان يدخل عليها حتى تعتد من هذا الوقاع المحرم ثم اذا اعتدت فبعض العلماء يرى انه ما يحسن ان يتزوجها وبعضهم يجيز هذا ولعل الأول أولى وأقرب والله أعلم لأنه إذا تزوجها وقد زنى بها فهما مدى حياتهما يتذكران ما حصل منهما فالرجل لا يثق بالمرأة لأنها مكنته من نفسها بالحرام فيشك ويتهمها بأن تمكن غيره كما مكنته والمرأة كذلك لا تثق بالرجل وبكلامه لأنها عرفت منه الفسق والفجور بالإقدام على فعل الفاحشة فيحسن الا يتزوج وأن يتوب إلى الله ويندم على ما فرط منهما ويبتعد بعضهم عن بعض يقول السائل عندي والد والدي كبير في السن وفاقد بعض الوعي ولم يصم ولم يصلي وهو مريض على الفراش فهل عليه شيء وهل علينا شيء أو كفارة هذا ليس عليه شيء مادم فاقد للإدراك والوعي لا يلزم بالصيام لأن الصيام يحتاج إلى نية وتقرب الى الله جل وعلا وهذا ما يدرك ولو صومه وليه ما ليس له اجر في هذا ولا يجوز للولي ان يمنع عنه الطعام والشراب اذا طلبه وليس عليه كفاره لانه فاقد للادراك انما الذي عليه الكفاره هو المدرك لكنه لا يستطيع وعيه معه وإدراكه معه لكن لا يستطيع نقول إن كان يأمل أن يقضي في المستقبل فيقضي في المستقبل إن شاء الله ويؤخر القضاء وإن كان يخشى أن لا يتمكن من القضاء أو قيل له إن مثل هذا المرض أو هذا العجز ما يتمكن منه معه المرء من قضاء فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين وليس عليه شيء لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان في السنتين الأخيرتين من حياته بعدما طال عمره يشق عليه الصيام فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر رضي الله عنه يقول السائل ما حكم الصلاة والصفوف لم تتم اي ليست متواصلة الصلاة صحيحة ان شاء الله لكن الافضل اتمام الصفوف الاول فالاول فا اتمام الصفوف وتراصها وتقاربها من تمام الصلاة لكن لو صارت متقطعة فالصلاة صحيحة ان شاء الله يقول السائل تطيبت وانا محرم قبل تطيبت في احرامي قبل ان احرم فهل يؤثر على العمره اذا استدمت ملابس الاحرام التي فيها طيب فليس عليك شيء لكن الأفضل غسلها وإذا خلعته وفيه طيب فلا يجوز لك أن تلبسه حتى تغسل الطيب منه لأنك إن استدمته فلا شيء عليك لكن إذا خلعته ثم أخذته لتلبسه فمعناه أنك كأنك تطيبت من جديد يقول السائل رجل طاف بالكعبه وسعى بين الصفا والمروه ولم يحلق اذا كان لبس ملابسه قبل ان يحلق ثم حلق بعدما لبس ملابسه العاديه فلا شيء عليه والافضل له اذا لبس ملابسه قبل ان يحلق أن يخلعها ويلبس ملابس الاحرام ثم يحلق او يقصر هذا اولى وافضل فان حلق او قصر وعليه ملابسه العاديه فليس عليه فديه يقول السائل رجل مريض صام وأفطر هل عليه كفارة أم القضاء؟ عليه القضاء ما دام أنه مريض وأجهد نفسه بالصيام وما استطاع فأفطر فلا شيء عليه وعليه القضاء إن كان يعمل القدرة على القضاء أما إذا كان يائس من القدرة على القضاء فيكفر يفدي عن صيامه وقضائه بإطعام مسكين عن كل يوم يعني كيلو ونصف يقول السائل من احتلم في نهار رمضان هل يؤثر على صومه؟ لا يؤثر الاحتلام على الصيام لأنه لا فعل للإنسان في هذا ولا يستطيع رده فلا يواخذه الله جل وعلا به وإنما عليه أن يغتل